سهسمه على الخرطوب إِنَّا بَلَوْنَا هُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِ ويطرمنها مصبحين ولا يستثمر كان <تصفيق> خوري ان للمتقين عند ربهم جنات نعيم افلن جعلوا المسلمين كالمجرمين كَيْفَ فَتَحُون <تحكم> أَمْلَكُم كِتَابٌ فِيهِ <تدرسون> <إن> لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ قوم سلهم ايهم بذلك زعيم ام لهم شركاء شركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا year